multimis صاحب جورك الله ويش الصد ما هو الحق تولى و تنساني ان كان عندك حكابه خامل السد فانت اهم اللي يجري الغصات تبد لا تستحي يا وإن كان ما انتهم صافيني على الشد وقت الرخا واجد الربع ويصيد وإن كان ما انتهم صافيني على الشد vitar khawajdin rubi wa khillani hayya